وَأَجَنُّ مُسَمَّنٌ عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَهُنُ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 أَلَمْ يَعُوْكَمْ أَهْلَتْنَا مِنْ خَبْلِهِمْ مِنْ خَرْنِ مَكْنَنَّا هُمْ مَكْنَنَّا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّلَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَا فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في طرقهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكاً لَّقُضِيَ الْأَمْرُ فَمَا لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَٰكِن لَّبِسْنَا عَلَيْهِم مَّا يلبسون ولقد استهزأ بعصلين من قبلك فحاق بالذين سافروا منهم فحاق بالذين سافروا منهم ما كانوا به يستهزئون قلسيرو في الأرض ثم ضربوا كيف كان عاقبة المكذبين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 وله ما سكن في الليل وَهُوَ وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاقر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم.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 ما تشرفون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.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 ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 119. كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتغون 110. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوا وفي آذانهم وَإِذَا يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, وينأون عنه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 119. كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نموا وإنهم لكاذبون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 قد خسر الذين كذبوا بلخاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا, قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون, وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحذرك الذي يقولون إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولقد كذبت غسل من قبلك فصبغوا على ما كذبوا فصبغوا على مَا كذبوا وأوثوا حتى أتى منصرا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبئ المقصرين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 ما فأوقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبقوا في الظلمات مَن يَشَى إلَّا هُمْ إلَهُ وَمَن يَشَى يَجْعَل عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عذابُ اللَّهِ أَو أَتَكُمُ السَّاعَةَ أَغْرَرَ اللَّهِ تَدْعُونَ أَوَيُرَادُ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أُمَمٍ من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء إلى علهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضعوا ولكن قصت قلوبهم ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيءان ما كانوا يعملون فلما نسو ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وَأَبْصَارَكُمْ وَقَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَقَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن إلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِ 114. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بعتة أو جهرة هل يهلب إلا القوم الظالمون 116. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين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 ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقبد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يغيدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء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 قل لا تتبع أهواء أق من قد ضلل إذا و وما ألا من المعتدين قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عرضي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين <كلم> قل <تقص في السلام> <تصفيق> لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم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 ويُقسِّلُ عليكم حفظةٌ حتى إذا جاء أحدكم الموت تُوَفَّتُهُ رسولنا تُوَفَّتُهُ رسولنا وهم لا يُفْرِقُونَ ثمَّ رُدُّوا إلى الله مُلَافُهُ الحَقَّ ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل ما ينذكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضوع وخفية تدعونه تضوع وخفية لئن جاء من هذه لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشرفون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا منه أو فيكم او من تحت ارض أو من تحت ارض لكم يلبسكم شيعا ويعذ بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون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 فأعرف عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى 124-فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 125-وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى, ولكن ذكرى لعلهم يتقون وَذَٰرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَهُ وَلَهُمْ وَغَرُوَتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبَسَّلَ نَفْسُهُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ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 قل أَنَّدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْخَعُنَا وَلَا يَغْفِرُنَا وَنُرْدُ على أَعْقَابِنَا وَنُرْدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَهُ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ اتّبِعُوا إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأُتْقِيَ وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول سيكون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 تشرفون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشرّفين وحاجه قوم قال أتحا.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 Lädi آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا naa بِظُلْمٍ naa naa لَهُمُ الْأَمْنُ naa naa naa naa naa إِبْرَاهِيمَ عَلَى قومه No, faroo, että on joutunut mennäkseni, no, roppe,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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وعونس ونوقا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم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 هؤلاء الذين آتينا الكتاب والحكم والنور فإيه يكفبها هؤلاء؟ فقد وقلنا بها قوما فقد وقلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هؤلاء الذين هدى الله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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخشون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه برقم مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتزر أم القرى ومن حولها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 وَمَنْ قَالَ سَأُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَ الذَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُو أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكواتم وكواتم عن آياته تستكبرون.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 قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستخر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ فَضِرًا مُفْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ قَلْعِهَا قِلْوَانٍ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَفَرَقُونَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَقُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل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 فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصريف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشفكين 129-ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 120-ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 124. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 125. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية بها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 وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أي يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 124 وَمَا وما يفترون 125-ولتصرى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليعضوه وليقترفوا ما هم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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ عِيَّةً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ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 وما يمخرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل عسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد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 كذلك يجعل الله غي جس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم. لهم دار السلام عند ربهم.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 الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا وبلغنا أجلنا الذي اجلت لنا قال النار خالدين فيها خالدين فيها الا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.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 129. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين 120. إنما دوعدون لآتهم وما أنتم بمعيزين 121. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 119. فسوف مَنْ من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 110. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتغون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يضعنها لا يقعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمته رؤا وانعام حرمته غوا وانعام لا يذكرون اسم الله عليها فكراا عنى عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 غير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون وغمان متشابه وغير متشابه 119. وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 من الظأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حروم أم الأنثيين أما اجتمنت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ وَمَا حروم أم الأنثين أم اجتملت عليه أرحام الأنثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَن أَظْلَمُ مِن مَن إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِلْظِلَّ نَاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِي إلَيَّ مُحْرُومًا عَلَى قَاعِمٍ يَقَعْمُهُ إلَّا إلَّا أَيَّ يَقُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا 129 لحم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فصفا أهل لغير الله به فمن اذكر وغير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملتهما إلا ما حملتهما أو الحوايا أو ما اختلق بعوض ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 119. سيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آبابنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 110. قل هل عندكم من علم إن تتبعون إلا ظن وإن أنتم إلا تخرسون والفل الله الحجة البالغة فلو شاء الله هداكم أجمعين والهل مشهدكم الذين يشهدون أن الله عروما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 قلتَ عَالَوْ أَتْلُ مَحْرُ وَمَعْبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَ أَوْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُوْلَادَكُمْ مِنْ إِلَا قِنْ نَحْنُ لَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بقن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعتلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الصُّبُلَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَالصَّاقُونِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 129-ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 120-وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا فاتبعوه والذكول علَّكم ترحمونَ أَن تقولوا إنما وَازِلَ الكِتاب عَلَى قَائِفَيْنِ مِن قَبْلِنا وَإِن كُنَّ وَإِن كُنَّ عَادِ رَاسِتِهِمْ لغافِلِينَ أَو تَقولوا لَو أنَّ علَينا الكِتَابَ لَكُنَّا أَحَدَ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَضَلَّ مِنْ مَنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفْ عَنْهَا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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قُلْ تَدْبِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ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 قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وَلَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا أَكْفُرُ بِالْمَلَائِكَةِ وَلَا أُبْطِلُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا أُضِلُّ عَنِ الطَّرِيقِ وَلَا أَقُولُ بِالْهِوَى وَلَا أَمْنِيَّةٍ وَلَا شِرْكٍ بِاللَّهِ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ بِالْهَوَى وَلَا أَمْنِيَّةٍ وَلَا وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليبل وكم فيما آتكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم